السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله سماع لي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فمعليش الصوت ضعيف شوية مجهد شوية ما هذا فنسأل الله لنا ولكم العفو والعفية سريعا أيها الكرام مع الطريق إلى الله عز وجل تفكرين لمحطات العجرة نعيدها في كل مرة لنذكر من يتذكر فالتكرار يفيد الاخيار ويعلم الأبرار لا اكثر من ذلك بجد الكلام دا مش بدحك فالامام البخاري لما سئل كيف كان يحفظ قال كنت اكرر الحديث ربما يزيد على خمسين مره عشان يحفظ مع انه حافظ لكن يكرر عاوزين الشباب اللي بعيد يقرب ربنا يقرب منه من يقترب منه الطريق إلى الله جل وعلا أيها الكرام كما قلت لكم الطريق إلى الله جل وعلا أيها الكرام قلت لكم عشر محطات كيف نفيق كيف نهتدي من هنا نبدأ زاد الطريق هذه محطات اربع مضت معنا ومعنا بإذن الله جل وعلا في هذا اللقاء محطتان نور على الدرب ثم استراحة على الطريق ويبقى لنا لقاءان فيهما أربع محطات عقبات على الطريق وكيف نثبت على الطريق وكيف نرتقي إلى الله عز وجل ثم كيف نموت والليلة أو في هذا اللقاء نور على الدرب, نور على الدرب كما تعلمون جميعا أن العلم نور فالسائر الى الله وعلا لا بد من أنوار نور عالي والركب على السيارات يعرف نور عالي ونور واطي ولازم اعمدة تلك كلها هي مت أو متمثلة في العلم هذه كلها متمثلة في العلم فالسائر الى الله جل وعلا لابد لهم من نور طول في طول الطريق في طول الطريق لذلك قال امام احمد مع المخبره الى المقبره وانتم تحفظون ان طلب العلم من المهدي إلى اللحد فالمحطة مستمرة معك ولكن سؤال من أين يأتيك هذا النور؟ من أين يأتيك هذا النور؟ أولا من الله عز وجل قال الله جل وعلا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور؟ قال الله جل وعلا يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليهم قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يبقى أي فاقة فأحييناه وهدايا وبعدين نور وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثرو في الظلمات ليس بخارج منها يبقى العاوز علم يقول يا رب ديني ببساطة يا رب أسألك علما نافعا فالعلم لن ياتيك الا من قبل ربك فهو نور السموات والأرض هو الذي سيعطيك من نوره فالتسأل ربك جل وعلا هذا النور والتسأل ربك أن يهديك إليه وأن يعلمك كذلك من أين يأتيك هذا النور؟ من المساجد في بيوت الله عز وجل من هنا يأتيك النور سيطفع ويقول لك النور هذا فقط تجربة عملية ان نور يأتيك من بيت الله عز وجل فالله جل وعلا يقول في بيوت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 الذين يسيرون إلى بيت الله، وأنت جاي المسجد بتقولي دعاء المسجد ده، اللهم أجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، هذا ثابت صح مسلم، اللهم أجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمي نورا واجعل في بصر نورا وأجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطيني نورا، هذا هذه الفاظ ثابتة في صح مسلم، وجمع ابن حجر الألفاظ الواردة في هذا الحديث. فاذا هي خمس وعشرون لفظة يعني في غير اللي سمعته والله ما اعرف في قلبي نوره في لساني نوره واجعل في سمعي نوره واجعل في بصري نوره واجعل من خلفي نوره ومن أمامي نوره واجعل من فوقي نوره ومن تحتي نوره الله ما اعطيني نوره دول كام دول 9 في زيادات اللهم اجعلني نورة. وفي, اللهم نوره وفي زياده اللهم أعظم لي نوره وفي زياده اللهم أعظم لي نوره وفي زياده اللهم اجعلني نوره وفي زياده اللهم يجعل في عصب نوره ويجعل في عظم الى غير هذه الالفاظ لكن الشاهد أنت بتدعي النور وانت رايح فين تروح المسجد فمن هنا ياتيك النور من بيت الله جل وعلا كذلك من اين ياتيك النور من القران من القران انا بعلمك الاول مصدر العلم منين مصدر النور هتجيبه منين من القران قال الله جل وعلا عن القران يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا نورا يبقى القران الذي انزله الله جل وعلا هو النور اقرا كده ما اطلع سوره ابراهيم الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما السماوات وما في الارض الف لام كتاب انزلناه اليك ليه لتخرج الناس يعني بهذا الكتاب من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد فالنور ياتيك من كتاب الله جل وعلا كذلك من اين ياتيك هذا النور من سنه النبي عليه الصلاه والسلام فالنبي نور والاتصال به وبسنته نور قال الله جل وعلا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين النور هو النبي عليه الصلاه والسلام والكتاب المبين هو هو القران فالنور هو النبي عليه الصلاه والسلام بل بتعبير صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم نور وانتم تحفظون الايه جميعا انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يعني النبي هو الشمس اللي احنا بنشوف به اللي بتنورنا طريقنا وسراجا منيرا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى ابن سعد في الطبقات من حديث ابو امام وصحاة الألباني رأت أمي اللي هي أم النبي عليه الصلاة والسلام التي ماتت والنبي عليه الصلاة والسلام ابن ست قال رأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام يعني نبي فعلا نور فمن أين يأتيك النور أنه من الله جل وعلا أولا ومن لم يجعل له نورا له نور فما لهم من النور منين من المساجد من المساجد الله مجعل في قلب نورا إلى آخر حديث من القرآن قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور اربعه من سنه النبي عليه الصلاه والسلام وسراجا منيرا كذلك الخامس من اين اتيك النور من الاسلام من الاسلام عموما قال تعالى افا شرح الله صدره للاسلام فهو على هو على نور يبقى إيه؟ نور فهو على نور من ربه هذا نور يمدك الله جل وعلا به في الدنيا وتسلك أسبابه لينور الله جل وعلا لك طريقك في الدنيا إلى الله عز وجل وتمام هذا النور يكون يوم القيامة وتمام هذا النور يكون يوم القيامة كما قال الله جل وعلا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك والفوز العظيم قال تعالى يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا يبقى النور تمام فين يوم القيامة لذلك لن تصل إلى نهاية العلم بل لن تصل إلى حقيقته ولا نهايته ولا إلى النور الحقيقي التام إلا يوم القيامة حين ينور الله جل وعلا لك طريقك وينور الله جل وعلا لك أخراك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود والترمذي وابن واجت والحاكم من حديث بريدة وحديث أنس وحديث سهل بن سعد السعدي وصحاح الباني بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة يبقى النور التام إمتى؟ يوم القيامة هذا الذي سينوره الله جل على بيك لابد لنا في سيرنا إلى الله جل على من نور كما ان السائر في ظلمات الليل في طريق سفر لابد له من نور وإلا سيصطدم أو سيضل الطريق أو سيضيع أو سيتيه كذلك نحن بحاجة الى النور نحن بحاجه الى نور العلم فان اول آية أنزلها الله جل وعلا في القرآن على قلب النبي عليه الصلاه والسلام هي الداعيه الى نور العلم اقرا بسم ربك الذي خلق, خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم فنحن بحاجة لا سيما في زماننا هذا الى نور العلم الى نور العلم الذي نستضيء به في الظلمات كما قال الإمام أحمد الناس بحاجة إلى نور العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب بل والهواء لأنك إن حرمت من الطعام والشراب والهواء ما الذي يحدث لك يموت جسدك يموت جسدك لكنك لو حرمت من العلم مات قلبك والقلب كما تعلمون هو أعظم شيء في جسدك فهو الملك الذي إن صلح صالح سائر الجسد فنحن بحاجة إلى نور العلم أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب والهواء لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والشهوات والظلمات قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يعني الفتن نحن عايشينها ظلمات اللي نور لك طريقك العلم كذلك نحتاج الى نور العلم في هذا الزمان بالذات لندره العلماء الربانيين أنا عندي كلام طويل عد علي بسرعة عشان ننجز هذا اللي... هذا اللقاء الموضوع لندره العلماء الربانيين ولموت العلماء الصادقين الصالحين حيث قبض العلم بقبض هؤلاء العلماء كذلك نحن بحاجه الى نور العلم لكثره علماء السوء لكثره علماء السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث حذيفه المعروف دعاة على أبواب جهنم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي, سيأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها القائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل ومن الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة ويعني ذكرت لكم أنا ذكرت قبل أمس صح؟ ذكرت قبل أمس إن إلحى استفد من العلم من الدروس الفضائيات من المحاضرات من الشرايط من الانترنت قبل ما نتمنع حصل مين الكلام ده ولا؟ والله ما كنت اعلم قبلت الدكتور حاسم على الباب قال لي قناته تقفلت قال لي قناته تقفلت الآن نفسك تشوف الشيخ أبو الشحاق نفسك تشوفه تشوفه صح؟ حرمت حرمنا كان قدامك سهل كان قدامك نايم على السرير بتكي على الرموت تشوف الشيخ وانت رجلك متمديده في وش مش ده اللي بحصل الوقت حرمت من هذا كان نفسك تشوف المشايخ حرمت حرمت من محاضرة الليلة في قناة تخلاجية ف سلام طب عادي يشتوك شوية ده مش يانا حاطر حاطر حاطر ازايك الله كل خير. بتقوليك ماما عيش صوتك شويه عشان هما فوق مش سامعين طيب ربنا يحفظك يا ابني وبركلك. لك خد يا ابني خد ده مالك اوه يا ماما عمو مديني دي عشان اجيب بيها بونبوني يلا يلا يا اخي السلام ورحمه الله بيقول هل تنصرون وترزقون إلا بوضعفائكم يعني واحد ده ضعيف ربنا ينصرنا ويرزقنا بالولد البرك المبارك ده ربنا يحفظه يا رب ويبارك في أبناءنا وأبناء المسلمين مشكلة إن النور انقطع وأنا النهاردة مريض يعني أنا أنا أنا سخني والله كنت نفسي دو تعب يعني أقدمه أو يحمل عني المؤن بس يعني أنا الحمد لله ما تعودت اعتذر أنا قلت جيت لو لو أنا هموت هموت أنا بحدثكم من في فنحن بحاجة إلى الكرام في هذا الزمان لكثرة فتن الشهوات والشهوات ولكثرة الفتن التي ألمت بالأمة الآن ولأننا بحاجة إلى نور العلم بعد أن قل العلماء أو حجب العلماء أو منع العلماء أو مات العلماء كذلك نحن بحاجة إلى نور العلم لإصلاح طريقنا لإصلاح طريقنا ببساطة. أنت يا إخي دام 215 طائفة على الضلال. لما يكون قدامك 215 طريق وما فيش نور تعرف تختار الطريق الصح تعرف الطريق الصح لأنه على نور بس لو أنت معك نور برضو ازاي انتو قلوك حفظان حديث النبي عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة صح طب والنصارى افترقت النصارى على 227 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة يبقى من آل الكتاب كم فرقة 71 فرقة يهودية في النار و72 فرقة نصرانية في النار و72 فرقة تدعي الإسلام في النار صح صح كده ولا لا يبقى 71 زائد 72 زائد 72 يساوي 215 فرقة واحدة بس اللي يمكنها 16 هي دي الحق تشوفها ازاي لازم نور لازم نور النور فين في العلم النور في العلم كذلك أقول لك أخي الحبيب إذا انشغل الناس بالدنيا عن الآخرة فانشغل أنت بالعلم ليذكرك الله به بالآخرة فقارون ما تذكر أو ما ذكره إلا أهل العلم قارون كسب بالأرض صح لو كان سمع العلماء ما كانش خسي في الارض صح أول ما على قومي في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا يبقى اللي الدنيا مش هينجو يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه الذي حضن عظيم قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير يبقى اللي فوقوهم او اللي بصرو لولا اولوا العلم اللي فوقوا اللي, اللي عاوزين يجوا زي زي قارون ويمشوا ورا قارون كان زمانهم كسب بهم مع مع مع قومي وداري صح لكن هم أهل العلم هم اللي كانوا سبب في نجاة هؤلاء حين ذكروهم بالدار الآكرة كذلك الله جل وعلا يقول قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين إلا يذكر الناس بيوم الإيامة هم مين الذين أوتوا العلم فأقول لك أخي الحبيب لتعلم حاجتنا جميعا إلى نور العلم تعلم وإلا خذ نصيبك من نور العلم وإلا وإلا ستشرك بالله وأنت لا تدري أيها والله هتكفر وأنت مش داري والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم يبقى ممكن بغير العلم لنسان أشرك تعلم ليكمل لك توحيدك وإلا توحيدك ما يكملش قال النبي عليه الصلاة والسلام كل كلمة وإلهلك على دليل. قال النبي: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله داخل الجنة. حديث عثمان بن عفان صحيح مسلم. يبقى عشان تدخل الجنة تموت وانت عالم التوحيد. تعلم وإلا ستضل وسيكرهك الله. اه والله لو ما تعلمت ربنا يكرهك. يكره البعيد اللي ما بتعلمش. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه. البهيقي والحاكم من حديث أبي بقيرة والحديث أصله في الصحيح إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة عالم بالدنيا جاهل بالآخرة يعني إيه حمار بالنهار جيفة بالليل سخاب الأسواق طول النهار في الأسواق طول النهار في الدنيا وما بيجل يحدّر محاضرفة يتعلم دين الله ولا يقرأ كتاب يتعلم دين الله أو ترّب منه يكرهه إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة فتعلم لينير الله لينير الله جل وعلا لك قلبك يحفظك الله جل وعلا من فتنة الدجال وفتنة منصير ليرفعك الله جل وعلا بالعلم قبل أن يرفع عنك العلم وأنتم تعلمون الكلام الطويل في فضل العلم والعلماء وفضل العلم وأهله لكني يعني أنا عندي آيات كثيرة جدا وأحدث كثيرة جدا في فضل العلم والعلماء سأذكر لكم حديثا واحدا حديثا واحدا لتثبت به على طلب العلم حديثه أبي الدرداء وحديث جامع في خمس فوائد رواه أصحاب السنن الأربعة وفي مسنة الإمام أحمد ورأو ابن حبان في صحيح من حديث أبي الدرداء وصححه الألباني ورحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يطلب فيه علما عد معي بقى سلك الله له أو به طريقا من طرق الجنة يبلعوز يوصل طريق الجنة مع إيه مع العلم هو ده الطريق معه اثنين، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، يعني الملائكة فرحان ومفصطبيك وجم وجمبك. ثلاثة، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. حاضر، حاضر. وإن وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في جوف الماء أربعة ساعة أربعة وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وفي رواية كفضل على أدناكم يعني كفضل النبي على أدنى واحد فينا وإن العلماء الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر فعليك بالعلم فإن العلم له فضل عظيم عند الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة وهي ثلاث في الدنيا إما أن تكون عالما وإما أن تكون متعلما إما أن تكون عالما وإما أن تكون متعلما وإما, تكون متعلما وإما الثالثة أن تكون من عوام الناس فتهلك قال علي رضي الله عنه لكميل بن زياد وهو من حوارية من الكن عادين مع ابن طالب قال علي له يا كميل الناس ثلاثة الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستطيئوا بنور العلم يبقى اللي قسم من الناس يقول ايه إيه هو العلم واحد تعلم كويس صار عالما واحد ماشي في طريق التعلم صار متعلما واحد لدا ولدى بقى إيه همج رعاع لم يستطيئ بنور العلم واقول لك كلمة أخيرة لتفهم قدر العلم تعرف ان العلم بيميز وبيرفع في الدنيا وفي الآخرة حتى الكلاب الكلب لو علمته يبقى أفضل من غيره. عارف ازاي لو أنت كلب علمته يصطدلك يصطدلك بدون ما يقتل الذبيحة الذبيحة تبقى حلال تاكلها تتباحو وتاكلها لو كلب تاني مش متعلم وصطدلك ذبيحة تبقى ميتة وحرمة تاكلهاش شوف حتى الكلب المتعلم له فضل على الكلب المش متعلم، كما قال الله جل وعلا يسألونك ماذا أحل لهم كل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين يعني الكلاب اللي انت علمتها تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. الكلب اللي متعلم ده اللي اصطاد لك كل اللي اصطده لك الليك علمته ان ما مي يقتلهاش مي ما مي يموتهاش فتجي تتبع وتاكل انما لو كلب تاني مش متعلم هيموتها هيخنقها ما ينفعش تتبعها وتاكلها بقت حرام حتى فضل الكلب فالعلم له شرف له فضل تخيل نبي من قد العزم من الرسل كليم الله عز وجل مين سيدنا موسى ربنا اعادوا طالب علم عند رجل صالح لأن الله علمه ما لم يعلم موسى مش اللي حصل سيدنا موسى ربنا قال له إن لي عبدا بمجمع البحرين أعلم منك فسيدنا موسى قال لا أبرح من شمنايم ولا مستريح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة أنا عندي حقبة حقب يعني أمشي عشرات السن مئات السنين لغاية لما وصل لا أعلم مني لغاية لما تعلم منه لهذا لشرف العلم النبي من عزم الرسل يجري عشان يتعلم من من الخضر العلم هو اللي خلى عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم اللي خلاه يروح يمسك خطام الناقة لزيد بن ثابت يجرله الحمار بتاعته ابن عباس النبي ميت وابن عباس عنده 13 سنة وزيد بن ثابت النبي ميت وزيد بن ثابت عنده 19 سنة فارب انه قد ايه 6 مش كبير صح ومع ذلك زيد بن ثابت تعلم من النبي عليه السلام ابن عباس كان يستناه وخرجه من الجنازة امسك ابن عباس بخطام ناقه او بخطام دابه الحمارة بتاعه خطامة دابة زيد بن ثابت فقال زيد بن ثابت لابن عباس يا ابن عمي رسول الله خل الناقة أو خل الدابة ده انت ابن عم النبي زيد الناقة بتاعتي قال له ابن عباس هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا فإذا بزيد بن ثابت ينزل ويخطف يد ابن عباس فيقبلها ثم يقول زيد لابن عباس وهكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت نبينا فشفت الشرف لأهل العلم مثلة كثيرة جدا كان نفسي أحفزكم على طلب العلم لكن هقول لك آخر كلمة بقى في التحفيز على طلب العلم شريك ابن عبد الله وهو من شيوخ البخاري كان يجلس في مجلس التعليم أو التحديث فدخل ابن الخليفة المهدي ابن الخليفه يعني نكون يكون قاعدين مثلا كده ويدخل لنا جمال مبارك مثلا. مش هيحصل. لكن أقول لك ده اللي حصل. مناش دعوة. لا خلينا في ابن الخليفه المهدي. المضربة هي بس مثلا. تكون قاعد كده ويدخل ابن الخليفه مش ابن رئيس الدولة. ده ابن رئيس الدول. ابن رئيس الدول كلها. يدخل وشريك ابن عبد الله قاعد يحدث الناس. فابن الخليفه قاعد خد له عمود في الاخر كده ولا زال سنة ظهر على الحيطة. و وانتو زي يعني شريك ابن عبد الله يقعد يحدث الناس مو محاولي كده وده ايه يعني يقعد ما يسند لا سند وراء وشريك ابن عبد الله بيكلم فقال ابن خلIFA اني سائل مسألة سنة على الحيطا كده وقوله انا عاوز أسأل سؤال فنظر اليه شريك ثم أرضعه يعني هو بندى مثلا كده عمل كده وتم حديث فقال ثانية إني أريد أن أسأل سؤالا فنظر إلي ثم أعرض عنه يعني إيه طنشوا ألبوا بالمعنى بتاعنا يعني دا ابن الخليفه فقال إني سائل المساله فنظر إلي ثم أعرض عنه فقال له هذا الفتى أو هذا الشاب ابن الخليفه قال لشريك أتستخف بأبناء الخلفاء انت استغفى بي. انت مش عارفنا من من قال لا ما استغفى بابناء الكلفاء ولكن العلم أجل من أن أضعه لك. العلم عالي. مشانا لا روح لك وديك. انت لتيجي. العلم أجل من أن أضعه لك. فإذا بابن الخليفة يأتي ليجلس وسط الصفوف جاثيا على ركبته يؤكد مستربع. أعده كده مفترش، وحط يده على رقبه، ويسأل السؤال. قال الآن أجيبك. الوقت أجيبك. يبقى لابد من من لطلب العلم من ذل. شوف أبناء الخلفاء يستذلون بين يدي العلماء. أي والله. إيه. تخدم تاني. طيب يا اخوان بعد اذنكم انزلوا الستائر عشان اخواتنا ينزلنا احمد حرك انت مدير المسجد مش مدير الاداره انت <تصفيق> فانظر كيف يرفع الله جل وعلا أهل العلم انظر كيف يرفع الله جل وعلا أهل العلم حتى يجثوا بين أيديهم الكبائر أو الأكابر الأكابر تعال يا ابني انتهوا هنا أخواتنا ينزلنا إن شاء الله أنزلنا الستائر لهن أخواتنا ينزلنا تحت شد يا احمد السرطان حدا طويل يا امي ها اه صح سنت. فالعلم ايها الكرام العلم شرف كبير لصاحبه العلم شرف كبير لصاحبه فلا بد ان تطلب هذا العلم ليرفعك الله جل وعلا في الدنيا قبل الاخره ولكن لابد من سؤال مهم جدا انتبه لكلمه لابد من طلب العلم ليرفعك الله في الدنيا والاخره ولكن سؤال مهم لماذا تطلب العلم ان بعض الناس بيتعلم انا هكون صريح عشان المشايخ بتركب افخم سيارات وعشان المشايخ بتسافر في اوروبا وامريكا و... وبتستقبل في الخليج استقبال رسمي بيتعلم عشان المشايخ بتعزموا احسن عزومات وبيياكلوا احسن اكل وأي عقيقه هو لازم يحضروا فيها بيتعلم عشان المشايخ الناس كلها بتخدمها وبتمشي وراها متعلم عشان المشايخ طلعت فضائيات واشتهرت متعلم عشان كده لا ضاع أجرك في الدنيا والآخرة عشان كده السؤال مهم جدا لماذا نطلب العلم والسؤال اللي بعده كيف نطلب العلم لماذا وكيف نطلب العلم دي يعني ثلاث محاضرات طويلة لكن هقول لك في كلمات معدودة في كلمات معدودة لماذا وكيف نطلب العلم أما لماذا أقول لك رؤوس أقلام وكل كلمة عليها أدلة كثيرة لكن بسرعة لماذا نطلب العلم لأن العلم فريضة فرض عليك تطلب العلم فرض عليك تطلب العلم اثنين لماذا نطلب العلم لنصحح طريقنا إلى الله عز وجل وإلا ضلالنا ثلاثة لماذا نطلب العلم لتحصيل الأجر من الله جل وعلا ولنكون ربانيين بدراستنا للعلم لتحصيل الأجر من الله عز وجل أربعة لماذا نطلب العلم للخشية من الله عز وجل ليكسبنا العلم خشية منه سبحانه وتعالى فلا نقع في الذنوب والمعاصي بعد ذلك لماذا نطلب العلم لنعمل به لماذا نطلب العلم لنعمل به لنحوله إلى واقع عملي لنشغل بعد العلم بالعمل لماذا نطلب العلم؟ لنبلغه للناس فتبليغ العلم للناس له أجر عظيم ليس هناك أحسن قولا ممن بلغ هذا العلم للناس إجابة على هذا السؤال لماذا نطلب العلم؟ ليه؟ ست حاجات لأن العلم فريضة لنصح طريقنا إلى الله جل وعلا لتحصيل الأجر من الله سبحانه وتعالى للخشية منه سبحانه وتعالى للعمل به لتبليغه للناس وإياك أن تطلب العلم لغير ذلك إياك أن تطلب العلم للدنيا للوجاهه للمنصب وإلا فمن تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لم يتعلمه إلا لينال به عوضا أو عرضا من الدنيا أدخله الله جهنم ولم يجد عرف الجنة وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل تعلم وعلم لكنما تعلم ليقال عالم ليقال عالم وقد قيل فهو أول من تسعر به النار وأول من يقضى عليه يوم القيامة وهو الذي يفقد حسناته العظيمة التي كالجبال لأنه ما تعلم وعلم إلا لأجل الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم من أمتي أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله باءا منثورة خيل منهم يا رسول الله قال هم من جلدتكم ما تكلمون بألسنتكم وله من الليل مثل ما لكم من الليل لكنهم أقوام كانوا إذا خلو بمحارم الله انتهكوها فأخوف ما خافه النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة هذا الرياء أن يطلب العلم لغير الله جل وعلا كذلك السؤال الثاني المهم كيف نطلب العلم يبقى السؤال الأول لماذا التجويد النية والإخلاص السؤال, السؤال الثاني كيف نطلب العلم طب نطلبه ازاي على إذ مين والمدة قد إيه ومن أي كتب ومن أي حد والسبيل ازاي ونقعد كم ساعة ببساطة أجاب على هذا السؤال كيف نطلب العلم امام الدنيا في العلم الذي كما قاد الامام احمد كان كالشمس للدنيا والعافيه للبدن انه الامام الشافعي شيخ الامام احمد الذي دعا له الامام احمد في كل دعوه يدعوها باسمه حتى اساله ابنه يا أبتي من الشافعي الذي تدعو له كثيرا قال يا بني الشافعي كان كالشمس للدنيا والعافيه للبدن الامام الشافعي اخبرك بكيفيه طلب العلم وبالإجابة على هذا السؤال كيف نطلب العلم قال الإمام الشافعي أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك يعني ساخبرك عن تفصيلها ببيان ست حاجات عشان العوز يطلب العلم كيف يطلب العلم <تصفيق> ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ, وصحبة أستاذ وطول زمان وفي ضبط ذكاء وحرص وافتقار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان هذه ستة ستة تستطيع أن تطلب العلم أول حاجة الذكاء لا بد أن يكون عندك ذكاء فطري هبة من الله فلتدعو الله أن يزكي عقلك تدعو الله جل وعلا أن يزكي عقلك وهناك ذكاء مكتسب لأن بعض الناس فهموا على قده خلاص بأملوش في طلب العلم لا له لأن خمسين في المئة مكتسب وخمسين في المئة فطري فلتسأل الله جل وعلا أن يهبك العلم وأن يهبك الذكاء زي الإمام البخاري كده كان يحفظ الحديث حتى لو أخطأ في الناس زي الإمام الشافعي حفظ الموطب في تسع ليالي زي الأفزاز اللي كانوا بيحطوا إيدهم على الصفحة المقابلة حتى لا يحفظوها قبل التي يقرؤونها ده زكاء فطري من الله عز وجل وهناك زكاء مكتسب هناك ذكاء مكتسب عن طريق كثرة السماع عن طريق يعني معلش في اللفظ صنفرت صدأ المخ صنفرت صدأ المخ لو انت طالب وبالك شهر او سنه وما ذاكرش ويتقال امتحان قبل الامتحان بشهر تبدأ تذاكر تيجي تحفظ بالليل تنسى صح مش متعود تحفظ لكن تبدأ تصنفر وتلين وتهذب مرة في مره في مره تقدر تحفظ تيجي قبل الامتحان تقرأ عشر صفح تدخل تعطوهم في الامتحان ليه؟ دماغك لان هو ده الذكاء أو الذكاء المكتسب بد من ذكاء مكتسب والكلام عندي أمثلة كثيرة لمن وهبهم الله جل على ذكاء فطريا ولمن يجتهدوا بالتدرج وبالحفظ وببذر بذرة تحصيل الذكاء حتى اثمرت شجره يانعه يافعه من الذكاء فحفظوا حفظوا دين الله عز وجل امثله كثيره جدا لكن لا اريد ان اذكرها لخشيه الاطاله لكن اقرا في سيره الذهبي سيره ابن تيميه سيره ابن تقي العيد سيره الحفاظ من الائمه الاربعه وغيرهم لترى كيف كانوا يحفظون بذكاء فطري وبذكاء مكتسب ثم كذلك بعد الذكاء الحرص الحرص يعني ايه يعني تمنا بقال يحرص على ما ينفعك والعلم هو الذي ينفعك فلتحرص عليه يعني إيه؟ يعني الذي يريد أن يطلب العلم كتابه في جيبه كما أن مصحفه في جيبه ما يعودش كده في رحلة راح القاهرة ساعتين ينام لا يطلع الكتاب يقرأ ويحفظ ما يضيعش وقت هو واقف على المحطة يستنى الاتوبيس ولا الميكروباس ولا, ولا التاكسي خمس دقايق بيردد الحديث ويحفظه هريص حريص على طلب العلم حريص حريص على الكتابة ما يبغش قاعد زي حالتكم كده ما بكتبش إلا ما يعده على الأصابع لا حريص على العلم هتسمع كلام هتخرج لو قلت لك عيد مش طاف تعيد ليه ما تكتبش عشان تحفظ فالحرص على الكتابة هو حث النبي عليه السلام كما قال النبي عليه السلام كما روى الطبراني والحاكم من حديث عبدالله عبد الله بن عاص بإسناد الصحاحي الالباني قيد العلم بالكتاب يعني العلم هيهرب أيده كتفه يعني قيده بإيه؟ بإنك تأيده المدرسين يقولوا الطلبة كده أيد يا ابن أيد يعني إيه؟ كأن العلم هيهرب منك فتأمل إيه؟ بتكتفه عشان ما يهربش قيده العلم بالكتاب العلم الكتاب هو القيد الذي تربط به العلم كما قال علماؤنا العلم صيد والكتابة قيد الحبلة تربط به فقيد العلم الكتاب فلا بد من حرص على الكتابه كذلك لا بد من حرص على الوقت الذي يريد ان يتعلم لا بد ان يحرص على وقته ما يضيعش وقت ما يضيعش اي وقت وامثله كثيره جدا فما ينفعش يبقى طالب علم ويتفرج على فيلم تمثيليه وبقف على النصية وبيتابع ماتش ما يبقاش طالب علم ازاي ساعتين في ماتش طالب علم ازاي ساعتين دول يكون حافظ فيهم والله العظيم انا اعلم من طلبه العلم من كانوا في اقل من ساعتين يحفظوا مئتي حديث. والله مئتين حديث في أقل من ساعتين يحفظهم. وأنا أعلم هذا باسم مئتين حديث في أقل من ساعتين، أنت تقعد بقى ساعتين قدام الماتش ضاع عليك مئتين حديث. ضاع عليك مئتين حديث وأكثر. تقعد ساعتين قدام فيلم. ولقدام تمثيلية قويلة الأمر اكتصل على ساعتين لا ده أنت بعد الماتش تقعد تتكلم الحاكم عمل ايه؟ واللعبة اللي كانت فاول دي ما كانتش فاول وضربة الجزاء الحكم ابن مش عارف ايه ما حجاباه صح وقبل ده مش مش بعد الماتش ده قبل الماتش باسبوعين الاهل والزمالك مين اللي يحكم هيجيبوا حكم اوروبي ولا حكم منين والتشكيله ايه وهيلعب ازاي وهيلعبوا فين وعاوزين نروح من بدري والتذاكر غلت ولا ما غلتش قاعد يتكلم عن ماتش قبلها يعني يضيع وقته ليس هذا بطالب علم ابدا ومن ثم فاقول لكم الشرط الثالث او الكيفيه الثالثه وطلب العلم بعد الذكاء والحرص الاجتهاد ان يكون طلب العلم عنده همم عالية عنده همم عالية يجري في الدنيا كلها عشان يطلب العلم سلمان الفارسي لف الدنيا عشان سمع ان في نبي عنده علم وأسر وتعرض للعبوديه مع انه من فارس من الوجهاء من الكبراء كان وجيه في الكنائس ومع ذلك لف الدنيا عشان يطلب العلم البخاري بواب باباً سماه باب الركوب في طلب العلم يسافر عشان يطلب العلم وذكر الآية لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبة سنوات طويلة فلتتغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر في الأسفار خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي تتعلم بالبذل وبالسفر كما كان ابن المبارك يسافر ثلاثة أيام لطلب حديث واحد وكما كان الإمام أحمد يسافر في ثلاثين دولة في الدنيا حتى جمع هذا العلم وامثله السلف الكرام الذين بذلوا أنفسهم لطلب العلم حتى يصبحوا علماء فذلوا وهم طلبة فعزوا وهم علماء كما قال ابن عباس ذللت طالبا فعزست مطلوبا أما الآن مجلس علم قدن بيتك أو في المسجد هتمشي على رجليك أو هتبدأ بتأتي جنيه أو يعني بسيط هتستغنى بس عن عن يعني ساعة تعودها لتسمع عشرات الأحاديث ومع ذلك لا ترى حرصا ولا اجتهادا من الناس على طلب هذا العلم بل إن الكسل الذي عم كثير من الناس والعجز الذي يلومك الله عليه الذي يلومك الله عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلومه على العجز المصحف قدامك وانتاعد في المسجد تقوم بس بعد ما صالت السنة عشان تجيبه وتكره قرآن ما بين الأذان والأقامة مكسل تقوم تجيب المصحف مكسل تقوم تجيب المصحف ليه هل يبقى لك هيجي وقت تحرم هذا تحرم هذا المعتقلين مش لائين مصاحف المسجونين مش لائين كتاب فلتتعلم ولتجتهد قبل أن يسلب منك ذلك كذلك في كيفية طلب العلم لابد من بلغة لابد من بلغة يعني ايه مجاز ما يعني لا لا بد من مال يعني ايه يعني اجيب فلوس عشان اطلب العلم لا لا بد من مالي ولو كان قليلا يعني ايه يعني المال الذي في يديك ادخره مش للكباب والكفته والبليله والفسحه بل ادخره لتشتري كتابا تشتري شريطا لتذهب في رحله لعالم هذه البلغه التي يعني لابد ان تكون عندك والا فان البلغه لو فهمت بأنها الغنى فإن الأغنياء لا يلتفت للعلم كما سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يوما قال أينفع العلم مع الغنى أينفع العلم مع الغنى هل ممكن واحد غني ينفع الغنى في طلب العلم قال الإمام الشافعي لا ينفع قالوا يا إمام ربما يستغل ماله في طلب العلم ورحلاته قال أكود لكم لا ينفع ما لكم ما ينفعش اللي مع فلوس مشغول بيها مشغول بيها وقل بل ندر وعز ممن آتاهم الله مالا ان ينشغل بالعلم إلا, الا النزر اليسير ممن اصطفاهم الله جل وعلا كذلك لا بد للطالب العلم من صحبه الاستاذ فمن كان استاذه من كان استاذه كتابه غلب خطؤه صوابه من كان استاذه كتابه غلب خطؤه صوابه هيتعلم هيكرا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر مش ده حديث النبي كان النبي لا يسبح في السفر يمشي يسافر يقولك بقى ابنام بقى بلاش يقول سبحان الله والحمد لله انا با ااكل اوعد ابص نام انا ما بسبحش النبي قال لا يسبح في السفر ما كان يفهم ولن يفهم ذلك الا اذا سمع من العالم كان النبي لا يسبح في السفر يعني كان لا يصلي السبحة أي النافلة يعني كان لا يترك سنة الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا معنى كان يسبح في السفر كان النبي لا يرد الدهن مش معنى الدهن يعني الدهن لا إنما كان لا يرد الطيب يعني العطر فلنتفهم ذلك إلا إذا علمك الأستاذ سيعلمك صغار العلم قبل كباره كما قال ابن حجر إن من نعمة الله على طالب العلم أن يوفق لعالم يدله على صغار العلم قبل كباره يدله على صغار العلم قبل كباره فطعام الكبار سم الصغار ننساش الكلمة دي طعام الكبار سم الصغار ابنك الرضيع ابنك الرضيع لو أنت الدت له هو لسه عنده ست شهور حتى تلعبها تطبقه يحصل له إيه يتخنق ويموت مع ان هذا طعامه الكبار وغذاء الكبار لكن لو الصغير قد يموت كذلك طالب العلم الذي لسه بادئ لو دخل على اصول الحديث والمصطلح واصول التفسير واصول الفقه سيضر اكثر مما ينفع انما يتعلم كتاب الأذكر الاول يحفظ له ايتين وحديث يبدا بالقران الاول يجلت يتأدب بين يدي أئمة العلم وطلبة العلم والعلماء والدعاية إلى الله جل وعلا وإلا لو خد أصول الحديث هيخرج يقول أوهام الألباني وأخطاء مصطفى العدوي وذلات أبو إسحاق الحويني سنتجرع على الكبار لأنه ما تعلم حقا إنما العالم هو الذي يعلمك الصغار قبل الكبار فلا بد من جلوس بين أهل العلم تصبر على ذلك لتتعلم الأدب وكان في محاضرة ثالثة عملتها بعنوان أدب الطالب مع أستاذه، أدب الطالب مع أستاذه، كيف يطلب الطالب العلم من أستاذه ليتعلم الأدب منه ولتعلم كيف يطلب العلم اخر حلم حتى أو اخر شرط أو اخر كيفية في طلب العلم أن ذكاء وحرص واجتهاد وبلاغة وصحبة أستاذ آخر واحدة وطول زماني لا بد من نفس طويل لا بد من نفس طويل لكي تطلب العلم فالعالم الذي تمرس في التعليم وفي طلب العلم غير الذي بدأ حديثا فرق شتانة شتانة بين العالم الناضج الذي طال عمره في طلب العلم وبين الذي بدأ حديثا فهذا مسدد واحد يجي يسأل سؤال أو يستوصي وصية يقول له أوصني أنت تقول لي أوصني والجنبك يقول لي أوصني, أوصني أقول لك أنت غض بصرك وقول لك أنت ازهد في الدنيا واقول لك انت اصبر على قلة الدنيا واقول لك انت اجلس في مجالس العلم ليه انا شفت الاولاني شاب وسيم جميل عليه يعني الكوة والفتوة البنات هتعكسه اقوله غض بصر هو ده السداد والفهم الثاني شكله على قده مسكين اكيد مشغول اشتغل شغناه الصبح وشغناه بالليل اقول له اصبر على الدنيا الثالث هو ده بقى نظرة العالم هو نرضة العالم أنا مش بقول الكلام ده عني لا أنا أقول عن نرضة العالم الذي يسدد في ذلك فيطول زمانه في طلب العلم كما طال زمانه كثير من السلف عطاء ابن, عطاء ابن أبي رباح يقول والله ما رفعت متاعي لطلب العلم من بيت الله الحرام ثلاثين سنة ثلاثين سنة معتكف في بيت الله الحرام ما خرجش إلا لحاجة عشان أطلب العلم فصار إماما في الدنيا في طلب العلم هذا العلم يعطيك خبره واقول لك مثال بسيط وبه اختم لتعلم ان صعبه الاستاذ او ان الاستاذ او ان الشيخ الكبير فتواه غير فتوى غيره الامام احمد بن حنبل اتاه سائل يساله أو عالم هو الامام احمد جاءه سائل يسأله يقص عليه رؤيا قال الاول رايت يا امام رأيت اني أؤذن الأول لأمام أحمد قال له أنا شفت أنني أؤذن أنني حلوة لوحشة حلوة قال الإمام احمد أبشر ستحج بيت الله الحرام تأويل رؤية الإمام أحمد قال ثم اتاه رجل في مجلسه ذاته قال يا إمام رأيت أني أؤذن قال أن تسارك وستقطع يده طب ليه ليه يعني قال الإمام أحمد لما أملتين ومشهم سأله الناس لما قلت هذا لذاك انتهت تحب وتنهت أطع ايدك وانت سارق قال الإمام أحمد رأيت في الأول صلاحا فتذكرت قول الله جل وعلا وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ظامر يأتين من كل فج عميق فبشرته بالحج ورأيت الثاني عليه أثروا المعصية مثلا بشلة ولا معشور ولا رأيت عليها أثر المعصية فتذكرت قول الله تعالى فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لساركون فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لساركون فبشر هذا وأنذر ذاك هذا هو العالم هذا هو العالم وصحبة هذا العالم وطول الزمان معه يزيدك علما فكيفية طلب العلم زكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني أما الاستراحة على الطريق طريب اللي اسم أجاشي واتأخر لي النهاردة. جاد دول لطلب العلم أنا قلت كده؟ أنا قلت؟ طيب, طيب ماشي. جاد دول لطلب العلم طيب. حتى يأتي الطريب هنأجل الاستراحة مع العقبات عشان يعني فعلا مش قادر تتكلم سمحوني لكن الجدول طالب العلم ببساطة يا اخواننا الدين الدينه قرآن وسن صح? تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إن اعتصمتم به كتاب الله وسنتي يبقى قرآن وسنة يبقى أول حاجة أول حاجة أن تتعلم القرآن حفظاً وتفسيراً أن تتعلم القرآن حفظاً وتفسيراً ونحث طالب العلم أن يبدأ أو يعود نفسه أن يقرأ من, من تفسير ابن كثير أو على الأقل مختصر تفسير ابن كثير وإن رأى ذلك صعباً عليه في البداية فلا مانع أن يبدأ إما بأسر التفسير لابكر بكر الجزائري أو تفسير السعدي للإمام عبد الرحمن بن السعدي هذا أو ذاك لكن لو عودت نفسك ابن كثير هذا أو بعد حفظ القرآن بحفظ القرآن وتفسيرا اثنين سنة النبي عليه الصلاة والسلام صدع النبي سنة النبي عليه الصلاة والسلام بشرحها لأن كثيرا من الناس ببعده عن اللغة العربية لا يفهم كلام القرآن ولا كلام كلام الله في القرآن ولا كلام النبي عليه الصلاة والسلام فمحتاج يفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أنصحك أن تبدأ برياض الصالحين وخذ معه شرح ابن عثيمين أو إذا أردت اختصارا خذ نزهة المتقين في شرح رياض الصالحين لو عودت نفسك من كلام عثيمين فهذا أفضل وبها ونعمة احفظ و اقرأ الشروح أحفظ الحديث وأقرأ الشروح يبقى ده قران وسنه ثم لا بد من التطبيق العملي أنا ليه ما قلت صحيح البخاري في السنة ليه ما قلت صحيح مسلم هقول لك ليه الان هقول لك ليه الان تذكر هذا الصالحين هقول لك ليه كتاب ربنا جعله قبول في الارض قل من البيوت بيت إلا وفيه هذا الصالحين هو يعني ان احسب الامام النووي الذي مات وهو يعني عنده نيف وأربعون سنة يعني بلغش خمسين ولا ستين ومع ذلك جعل الله لكتبه من في الأرض فعليك بهذا الكتاب بشرحه يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من تطبيق عملي للقرآن والسنة أن أكثر الناس, القرآن بقى أكثر الناس يسمعون القرآن والسنة هناك بقى، يكون الناس يسمعون يكون هناك أكثر الناس يسمعون القرآن والسنة ويظن أن ده ماضي وخلص أن ده ماضي وانتهى يسمع الآية ويعيط ويسمع الحديث قول أول مرة أسمعها السدة ولا انتبه إلى عمل ولا إلى أن يحول هذا الكلام إلى منهج في حياته يبقى الحل أن يطبق هذا عمليا في حياته طيب الذي رايناه قد طبق القران والسنه في الحياه حتى ترى ان القران والسنه يمكن ان يطبق في حياتك هم النبي صلى الله عليه وسلم والصحاب صح النبي طبق القران ولا لا ولا النبي كان بيقول ما بيعملش ولا بيحدث ما بيعملش كان يعمل وكانت اعماله تسبق اقواله وكانت عباراته تسبق عباراته ابن يقول الناس عيطوا يعيطوا كان يقدم العمل عشان كده ربنا يقول وكل اعملوا فسيروا الله عملكم ورسوله والمؤمنون فلتتبع نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته في العمل وهذا هو منهج السلف يعني السلفية مش جماعة يعني إحنا بنتنادى بالسلف الصالح وبالسلفية ده مش جماعة اسمها, اسمها, اسمها جماعة السلف زعيمها ابن تيمية ورئيس وزرائها ابن قيم والمستشار بتاعها محمد المهاب لا ده السلفية منهج هم ايه يعني ما سلف يعني القرآن والسنة بتطبيق النبي والصحابه هم دول سلفنا يعني نشوف النبي علي والصحابه الله عليه وسلم والصحابة ايه وعمل زيه وهذا منهج السلف يعني السلف مش جماعة ولا شيخ بعينه инما السلف منهج فانظر الى التطبيق العملي للقرآن والسنة في حياة النبي shorts وهذه وهي ذا النقطة التالتة وهي السيرة سرة النبي والسرة الصحابه صح سيرة النبي يتطبيق العمل للقرآن والسنة سيرة الصحابة يتطبيق العمل للقرآن والسنة فلتأخذ سيرة ولو أن تبدأ بكتاب بسيط كالرحيق المختوم أو, أبي أو آه آه آه هذا الحبيب لأبي بكر الجزائري والرحيق المختوم للمبار كفوري وإن استطعت أن تبدأ بزاد المعاد فهو أعظم وأفيت وأنا أستفيد في سلسلة الجمعية الشرعية لهدي النبي على السلام أستفيد كثيرا من كلام ابن القيم في زاد المعاد في هدي غير العباد السلسلة التي عن ونطها عن ونط لها بعنوان هدي النبي عليه السلام نشوف النبي كان بيعمل إيه ونعمل زيه نشوف النبي كان بيعمل إيه ونعمل زيه نشوف الصحابة كان بيعمل إيه ونعمل زيهم ولتقرأ سيرة الصحابة ولو أن تأخذ كتابا مبسطا ككتاب ابن الجوزي صفة الصفوة أو أن تأخذ حتى حتى حياة الصحابة مع الاحتياط من أحاديثه الضعيفة حياة الصحابة مع الاحتياط من أحاديث الضعيفة الكثيرة فإن ما أخذ عن صاحب كنز العمال وغيره فلتحتطت أو أن تأخذ الكتب الحديثة التي تكلمت عن صحابة النبي عليه السلام أو القديمة كسير أعلام النبلاء أو البداية والنهاية فإن أردت فابدأ خلينا البداية كتاب نبسطه ابدأ بصفة الصفوة لابن الجوزي ابدأ بصفة الصفوة لابن الجوزي تعلم به تطبيق النبي عليه السلام تطبيق الصحابة لحياة النبي عليه الصلاة يبدأ قرآن بتفسيره سنة بشرحها طبعا دي مرحلة أولى في مرحلة تانية بعد كده سنة بشرحها سيرة بواقعها رابع حاجة وخمس حاجة إننا في زمان إن كثرت فيه الفتن وكثرت فيه البلاء وكثرت فيه فرق الضلال ومن ثم فلا بد قبل الثلاثة قبل القرآن حفظا وتفسيرا وقبل السنة حفظا وشرحا وابل السيرة فهما وعملا قبل الثلاثة لابد أن تتعلم أربعة وخمسة اللي احنا هنخلوهم ايه واحد واثنين لابد أن تتعلم أن تتعلم ما تصح به عبادتك أو ما تصح به عقيدتك ثم ما تصح به عبادتك تتعلم كيف تصح عقيدتك ثم تتعلم ما تصح عبادتك يعني ايه لفرض فرض عين باعليك فارضعين ما تصحبين العقيدة يعرف اصول الدين في العقيدة وهذا يمكن أن يتعلم ولو في جلسة أو اثنين ولو أن تأخذ كتابا مختصرا كميتين سؤال وجواب في العقيدة حافظ الحكمي أو يعني لو عودت نفسك بس ذاك الأخيرا تقرا تقرأ من مختصر معارج القبول مختصر معارج القبول كتاب طيب وبعد ذلك نرتقي إلى التحاوية الوسطية وغير ذلك تعلم ما تصح به عقيدتك ممكن أيضا فتح المجيد أو غيره من الكتب كالعقيدة الصافية لسيد سعد أبلغاني من المعاصرين أو غير ذلك كذلك تتعلم ما تصح به عبادتك أنك تعرف إزاي تصلي وإزاي تصوم وهذا يتوجب عليك حين تتلبس بالطاعة يعني إيه؟ أنت بتصلي يبقى واجب عليك تتعلم فقه الصلاة بما لا يبطل صلاتك أنا مش بقولي المفصلات والمطولات لا بما لا يبطل صلاتك تتعلم ما تصحح زكاتك ان كنت صاحب مال ستزكي تتعلم ما تصحح به بيعك وشرائك ان كنت تبيع وتشتري في محل او غير ذلك تتعلم ما تصحح به حجك ان كنت ستحج او تعتمر تتعلم ما تصحح به طهارتك ان كنت ستتوضا او ستتم او غير ذلك وهذا كله واجب عيني ولذلك أنا اخترت اخترت رياض الصالحين ولم اختار صحه البخاري ل لان في صحه البخاري أبواب التفسير وأنا قلت لك هنا تاخد تفسير القران يبقى نستغنى عن باب التفسير في صحيح البخاري قلت لك هناخد شرح السنه يبقى نستغنى عن ابواب السنه في شرح السنه قلت لك السيره يبقى نستغنى عن المغازي والسير في صحيح البخاري قلت لك العقيده يبقى نستغنى عن ابواب الايمانيات في في صحيح البخاري قلت لك ابواب قلت لك الفقه او العباده يبقى استعنا عن أبواب العبادات كالصلاة والصيام وغيرها من رسل الصالحين من سعد البخاري، بذلك لو خلقت دون يبقى لنا مثل كتاب رياض الصالحين في الآداب والأقلاع والمعاملات وغير ذلك، لذلك قدمته، بذلك إذا أردت طلب العلم عليك به خمس: القرآن وبشرحه، القرآن وبتفسيره، السنة بشرحها، السيرة بالعمل بها. العقيدة بتطبيقها والعبادة بفهمها أو العمل بها وحتى لا يقصو قلبك حتى لا يقصو قلبك خذ أمرا سادسا ألا هو علم تسكية النفوس والرقائق حتى لا يقصو قلبك كما قال الشفعي العلم يكسب الوحشة حتى لا تستوحش ولا يقصو قلبك خذ رقائق ككتب ابن القيم ككتب مهذبه من الاحياء الغزالي خذ منه الاداب والاخلاق مش العقيده كمختصر من هاج القاصدين او من هاج القاصدين او تزكيه الانفس او غير ذلك خذ بعض كتب المعاصرين ككتب سيوف احمد فريد في تزكيه الانفس او البحر الرائق في الزهد والرقائق أو غير ذلك من الكتب الرقيقة التي تعلم الأخلاق والآداب ككتب الشيخ محمد عقوب وغيرهم ممن يعلمك الآداب والأخلاق والرقائق فيلك قلبك مع حضور المحاضرات ومجالس الذكر هذه يعني إيه موجز بسيط لكيفية طلب العلم عمليا على أرض الواقع وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال وإن شاء الله الاستراحة في اللقاء القادم تعالى مع العقبات أسق الله تعالى أن منا منكم صلح الأعمال أقولكم لهذا واستغفر الله لكم وصلي لهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته